فَإِنْ قُمْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ وَلَئِن جَاءَكَ فَأَنْتَ قُمْ رَبُّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ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 ن من کا جب نل خیا و میاست کو مجلو میل میلا ویسان بو میشم نو میلو می سہلیا قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ م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 ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وألقم وجهك للدين حنيفا ولا تكون من المتركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَانَ شَفِعَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ يصيب به مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ ملو لا کو منا پی وی وما لو بہت میر بسم الله الرحمن الرحيم الف لام كتاب انزلناه اليك ليخرج الناس من الظلمات الى النور فمن تعبدوا الا الله انني لكم منه نذيرا وبشير وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا لَا أَجَلٍ مُسَمَّا وَيُوتِكُ الَّذِي فَضْلٍ فَضْلًا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِن أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يفنون صدورهم ليستغفوا منه ألا حين يستغفون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون نو آلین بذات جسو